اول حاجة حاول انك انت تعامل الناس بمحبة حتى لو هم ما عملوكش بمحبة قول مفروض اني هحب الناس ولا اخذ مقابل عن محبتي محبة اضافة يعني مش ثمن محبة اضافة محبة لا عامل الناس بمحبة لان دي طبيعة ولأن دي صفة أولاد الله ولأن مدام انت صورة الله لازم تبقى كده. فعامل كل إنسان في الدنيا معاملة طيبة وما يهمكش هو هيعملك معاملة طيبة ولا لا بأول تدريب عامل الناس معاملة طيبة وما يهمكش إذا هم عملوك بنفس الطريقة ولا لا الموضوع دقل لو تولنا فيه نكتذبين ثاني حاجة علشان تعيش مع الناس في محبة لا توبخ كثيرا ولا تعاتب كثيرا ولا تكون لك شدة في الألفاظ أو في للتعبير مهما كانت الأسباب لأنك بالعتاج الكثير بتفقد محبة الناس وبالالفاظ الخاسية بتثبت محفة الناس وبالعنف والشدة بتثبت محفة الناس عايز تحب الناس والناس يحبوك خليك لطيف رقيق في لألماذك طيب كل كلمة من الكلمات الصعبة اللي بتستخدمها فصلها من أول يا ياريك تعد بينك وبين نفسك واراجع كلماتك وتفكيرك العنيف فيه وتراجع حججك جاي واحد يقول كلمه صح وعن بتكيره بحده زي مثلا واحد يقول للثاني وبعدين وبعدين لكن الحجه اللي او يقول ايه دي دي دي لكن يسألت بلعجة عنيفة ابتدي غير الفاظك بالفاظ الزخرة وحاول ان تكون رقيقا يعني اضرب لك مثلا من امثلة واحد غلطه اي سلم كده ممكن واحد يقول له انت كذاب فاهم يعني ايه يعني كذاب هتقول له كده وتخسره وتبقى سمعتك فيه انتهى وكلمة كذاب معناها حياته كلها كذب كذب مش هو كذب في النقاط دي بس لكن مش كذاب في كل حد لكن لما انت تقول له كذاب على طول يعني كل تصرفاته كذب صعب انك تقول له زي واحد يخسفنا لذا ما يقول له أنت كذاب يقول له لأ أنت كذاب في الحكاية لث كذاب في الحكاية دي أخذت من كذاب لكن برضو أنت كذاب برضو تتعرف هنا فيا يقول له الحكاية دي كذب لذا ما يقول له أنت كذاب الأخذ من كذاب برضو جزيف ربما يقول له لا المسألة دي مصطح يمكن كلمة مصطح اخذت من كلمة كده واحد يقول له الواسعة دي غير حقيقية او يقول له لا ما حصلت كده كلمة لا ما حصلت كده او الواقعة دي مش مذبوبة اخذت من ان يقول له الكلام اللي بتقوله ده كده وبرضو وصل اللي هو عايز او جايز يقول له اه ربما الموضوع وصل اليك بطريقة مش سليم يبقى هو مش غلطان وهو مش كتاب وهو ما بيقولش حدا مش مزبوطة لكن الموضوع وصل اليك بطريقة مش سليم او جايد يقول له بدون تعليق خالص يقول له الحكاية اللي انت بتقولها انا هقول لك بالظبط ايه اللي حصل بدل ما يقوله له انت كدبت ولا سمعت كذا او كذا كذا كذا يقوله طيب الموضوع ده انا هوضحه وحصل ازاي وبعد ما يوضحه ويبان ان كل, كل كلام اللي قاله مش مظبوط بدل ما يقوله له انت كذاب ولا انت كدبت ولا الكلام ده جد ولا غير صحيح ولا غير صدق في ناس اسلوبهم لطيف وفي ناس اسلوبهم زي راجع مكتوب زي واحد ان تتحدث فينا يروح رمي عفوز وعن بما انت تقدر توصل من اللي انت عايزه برق الكتاب يقول كونه لطفاء بعضكم نحو راب السيد المسيح لما كلم المرأة السامرية بمنسها اللطف واستخدمها هالفاظ غير جارحة واستخدم الفاظ غير جارحه خليك انت برضه عشان تحب الناس الكتاب بيقول ليست المحبه بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل والحق عشان تحب الناس اذا كانوا غلطوا انسهم من الغلط دون ان توفقهم على الغلط يعني تلاقي واحد واقع انقذه من وقعته بدون ما انت تدينه على وقعته او تجرح شعوره او تخدش كرامته زي ما قال قسيس الافا انطونيو موثقا بعض الشيوخ اللي كانوا اتعفو وشافوا اخطاء قال لهم انتو عاملين زي واحد لنغطان في الوحل اللي ركبته فانتو غطفتوه للأبنى انقذوا انقذوا او زي القصة اللي بتو قال ان واحد ماشي جنب النهر ولقى شاب ولد صاب يعني ليجرأ فبصلوا قالوا لي يا ولد اي طريقة تنشي بيها وانت تقف في البحر بالشفل ده ومدام ما تعرفت تعوب انه ينزلك في الحداني وانت ما تعرفت ان الحد ده غض قاله يا عمى انقذني وبعد كده وابه زي ما انت عايز فيه ناس عندنا بالشفل ده اذا لا واحد تعبان يمسكوه ويمزله فيه ده طب انقذني وبعد انقف زي ما انت عايز حب الناس بطريقة عملية عايز ايضا تحب الناس تخدم بكل قواتك اتعلم تزاي تخدم غيرك بكل قواتك حتى في فيها يعني بيعودوا كده على الأكل وانت تروح منها خير الصفر كده على طول سعرف ان ده نقص كباية جبل كباية ما نقص شوية ملحة جبل ملح ده ما فيش قطاد خبز جبل خبز ده مش قاعد على طول جبل كرسي وتكون واحد كده في ناس زاروخ في الدين انت تبص ويكون عندك الحساسية لاحتياجات الناس والدتك وانتك تعرم شغل البيت تروح داخل جوة وتساعد معاك للاقي وانتك تعرم في حاجة تخش وتساعد معاك للاقي اي حد محتاج لحاجة على طول انت تخش ليكون لك الروح الخدومة التي تكسب فيها الناس الروح الخدومة التي تكسب فيها الناس جيل محبة الحبتين جيل محبة الحبتين في مرة واحد مثلا مثل مجد واعلنوا على إذا هم هاي الثنوثة نيوب ويصلوا عليهم كل واحد يمر و يقول لبقية حياتك رباني يصبرك رباني يعزيك البقية في حياتك رباني يصبرك رباني يعزيك لا اخر و ثاني يخذو على جنب يقول له انا عارف انكم صرفتو كتير في المرض ذه و يعني سلاقي مخلاش عندكم حاجة تخلي الظرف جمعك لغاية لما الحكاية تتفك و يبقى يقول له لا لا نشكره يقول له انا تخليه معاك سأعتبر ان هو بجيبك زي ما بجيبك وإن زاد طفرة العقود، في العديد من لكن مش أي واحد سأمن معاه كده جاي زو يكون موتر يبصنا في انت أنت بنفسك حتى تعرف احتياجات الناس، حتى تعرف احتياجات الناس، وتقدر تدي كل واحد ما يحتاجه حتى دون عن يطلب. بالشكل ده حد الناس، بالشكل ده حد الناس. انا بشكر مرة ما عملوا معايا حاجة تشجر لدي بطريقة لطيثة وكنت انتظر كنت وانا صالم في الجامعة بشتغل في كذا حاجة وكذا نشاط ووقتي سيئة جدا جدا وفي البحوث هاخد وقت كتير في مكتب الجامعة ومكتب دار الكتب ودي كانت احيانا بتخليني بعض المحاضرات ما ماكنش حاضرها ده أنا أفكر في السنة النهائية ليه في جامعة كنت موظف ووظفتين وطالب في الجامعة وصالب في الكلية الإكليركية حتى في الوقت ومش عارف مدرس في كم فرع من فروع مدام سلاحظه بأعنديك وقت لابد بأعنديك وقت وأفضل يوم من الأيام وألقي زميل بين الزملاء نقال لي كل محاضرات ماتتين من أفعب المواد وجبهم لي كده مكتوبين جاهدين ومكتوب كده ونزهل انا ما حضرت لكن في محبة لقيت الناس عملوا حاجة ما كنتش انتظرها ورحموا حدي منهم يشعر الانسان إذ اللي حساس نحو محبة الأخرين حساس نحو احتياجات الأخرين يدرك احتياجات الناس دون ان يطلبوا، ويخدم دون ان يتألوه وما ينتظرش لما الناس يقولولوه انما هو من نفسه يخش في الخط عايز تحب الناس تعمل جدا سواء تفكر الحب زي ما انت بتقول مجرد شعور لا مش شعور بس ده عمل عمل في جادي عمل في جادي بالناس يخش فيه الانسان من جهة الاخرين وكلما كان الانسان حكيم في تصرفه كل ما محبته كانت بحكمة يعني محبته كانت بحكمة يعني واحد يلاقي انسان في يغلق وقاعد على الأحوى مضيع وقته وقاعد في الناج مضيع وقته وبيجري من هنا وهنا ضيع وقته بدل نقعد يوضخه يشوف له حاجة تشغله ويحطه فيها في العهل واحده ساب النادي وساب الاهوى وساب النادي كان يومها بطريقة بدون ما يوضع بطريقة حكيمة بدون ما يوضع عايز تحب الناس امشي في الحب لهذا الاسنوب وخليك ايجابي في تقديم معونا للاخر ايضا لكي تحب الناس كل واحد مهما كانت حياته مسلمة فيه نقص مضيئة في حياته انسك النقص المضيئة وانتجحها واتكلم عليها وووأنت النقطة ال ال الوحش. في ناس ما يبصوش غير النقطة السودة. ورحمةك إن لقى خساذه 80 صح يمسك العشرين في المية غلط ويتكلم عليه. فما في 80 صح حساس نحو الغلط. بعكس كده ناس 20 حساسين نحو الصواب. وإذا كنا بنشوفه في المؤتمرات العالمية أو المسكونية اللي تكون مجتمعة ووقهات نظر بتتكلم وجايج وقت النظر دي عكس جيد وميطلع واحد يتكلم يتعال أطول يقول فلان غلط فكذا وغلط فكذا وغلط فكذا وأنا مش موافق لذا لو قال كده ينفر الاخرين إنما تلاقي الواحد اللي هيقف يعارض. يقف بالطريقة الفلانية يقول نحن نشكر فلان على ابنه رحض هذا الموضوع لي وارى مراجع وقال وقال, وقال وقال وقال وقال وقال وقد اعجبني في كلامه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. وبعد ما يفرش خرشة محبة كتيرة يقول غير رأنا النبطة الفلانية وان كان قد قال فينا كذا لكن احب ان قضير المعلومات الاسية وغير المعلومات الاسية تحت في الكلام لكن ما يكونش كلام زي رجم الطوب يقعد يدور على الكلام الكويس الرصين هاو ييجي في نقطة من النقطة ويقول ولا قد ذكر فلان كذا وكذا وكذا وذا طبعا رأي طوي نادى به كثيرون من امثال وامثال وامثال ولكن عندي سؤال احب ان اقول وأكون شاكرا لو قدم منك جار. ويقول السؤال ويجيب الثاني ما سألت جايز لخبطه كل. زي الخديس وغطينوس مرة كان يحصل معه مناقسة مع الخديس جيروم حوالين أصل النفس أصل النفس وكان فيه في رأي رأي إن النفس بتخلق ودي بيقولها رساتيس بيروم ورأيه ان الناس بتتولد مع الانسان ودي بيقولها رساتيس اغلطينس وجيروم كان عميد جدا فنالو اغلطينس عشان يرد على العنف وقال له كلمة لطيفة قال له انت اتازي وانت راجل لا يمكن احد ان ينكر جهودك في الكتاب المقدس وانك احد علماء هذا الجيل اللي نعيش فيه وأنا أريد أن أتقدم إليك كتلميز ذا قد يسوها أريد أن أتقدم إليك كتلميز بالسؤال الآتي وأحب أن تجاوزني عليه لو كانت النفس مخلوقة إذا هي نفس جديدة لن ترف الخطيئة الأطلي فلماذا نعمد الأطراب لو كانت النفس مخلوقة يبقى من هات علاقة بالقطيه القطيه القطيه ده حاجة جديدة ثلاث هيبقى مدام كده فبن محمد القطيه ليه؟ طبعا سؤال في نوع من التحراج وفي غاية الادب والرفقة انت في تكسب الناس عاو تحد الناس اكتبهم شير عن القدير زيديمه في القرير انه كان يناقش الفلاسفة الوفنيين في ايامه وكان يكتبهم للجمان المسيحي القديس دليموس البريض كان ناظر الكلية الكليريكية في عهد الخديث اثناثوس الرسول وكان ضريض لكن كان عالم كبير من علماء الكتاب وكان حافظ الكتاب المقدس وكان اخترع الكتابة بالبارس قبل برايل باربع تشر قرس كان الطريق الديديمس انه يكسب مناقشه لا ان يحزم مناقشه ديناس مش في يبقى عايز ينتصر حدف ان ينتصر ولو حط من لقصاده في المناقش وفي واحد ثاني عايز يكسب اللقصاده ليس لحط من لقصاده فاذا كنت انت عايز تحد الناس اكسبهم بدلا من ان تحصلهم وما تتكلف رجولة منك انك تحصل غيرك بل روحانية منك انك تكسب غيرك وهي دي المحطة الحقيقية اذا اردت ان تحب الناس ابني كل احد امسح النقط الجميلة في حياة كل احد دور على النقط البيضاء حتى في الأشخاص اللي تبدو حياتهم كلها مظلمة المسيح بالنسبة ذكر العساء ذكر كان راجل ظالم وكان راجل قاسي وكان راجل وحس وكان رئيس لطائفة مكروها من الناس لكن المسيح وجد فيه نقطة بيضاء كويس انه بسيط وبيتسعب على شجره وعايز يشوف نفس النقطة دي وخلص الزكر ولم يقل له كلمة عتاب واحدة ما قالوش تعالى يا راجل يا حرام يا ظالم يا شرير يا قاسي ياللي جنسك واللي نعبك دي طرق بتاع اسمه الغوار النسيح كان بيبلي اسلوب جميل في التفاهم مع الاخرين ازاي تكسب الناس بالحب لكن ما تكسبش الناس بالعمر وبتحطيم الاخرين مثل لو حصبت الناس ممكن يحصموك ممكن راخت وعلى رأي المثل يقول من غرب للناس نخلوه من غرب للناس نخلوه انت عايز نخبط الناس يخبطوا فيه تخذتوا فيه مباريات تخليل ما تلسعت انت كاي يجيبين الحظ اذا اردت ان تحب الناس قدر ظروف كل احد اعذر كل واحد وقدر ظروف كل واحد ولا تكن سريعا في اصدار الاحكام ولا تكن سريعا في اصدار الاحكام على الآخرين اذا اردت ان تحب الناس جاملهم جاملهم في افرحهم جاملهم في احزنهم جاملهم في ضيقتهم لا تعش بمعزل عن الاخرين ولا يهمك ظروفهم ده كلمة واحدة تقدر تكتب فيه انساني مجرد تنفع على التليفون كده وتقول كلمة ما انتهاش ديك شخص لانك جاملت في موضوع. تصور لما تقبل واحد تسقوله إزاي الصحيح أخوك عمل إيه سلام العمل العملية غير فيها إيه إزاي فلان اللي اللمتاب كلمتين لا زاد ولا معفل لكن تلاقي اللقطة ده يشعر باهتمامك يشعر إنك متابع أخبار وإنك ماشي نحن نحن نحن نحن إذنك عمله في الامتحان يعني دي إنته تخطر فيه إيه لنسأ الله يمر كله انت حمد كان صعب النهاردة ان شاء الله تبصيح يكون ذا كلمة بسيطة ولكن تريح اللغتادك كلمة بسيطة لكن هي تريح اللغتادك خلي الاخرين يشعروا بانك انت ماتي معهم وانك انت مش نفيهم وانك انت مش نفيهم بالمجاملة هكذا ايضا تلاقوا الكاهن الناجح من ضمن ازباد نجاحه انه بيجمل الناس وداخل معهم في افرحهم وفي احزانهم ومستائبهم ومع دا مع دا مع دا يسأل دا ويسأل دا ويسأل, دا ويسأل, دا ويسأل دا والناس يفرحوا بيه عايز تحب الناس يارب تكون عندك زاكرة قوية الناس اللي ليهم ذاكرة قوية اللي محبوبين باستمرار ذاكرة لا تنسى الأسماء ولا تنسى الأخبار إنما تنسى الخطايا فقط تصور لما انت تقابل واحد يقول لك أنا مين يقول له أنت مين لا ده خلام ده أنت مين وانا انت عارف أنت مين يقول لك تبادي مين يقول لك يا راجل عيسى تب وهو مش عارف اسمه خط لكن ستصور انك انت تزور بيت وعارف كل العيال اللي فيه لعارف اسمه كسكت وعارف اسمه كسكت وعارف اسمه كسكت وكله حخصهم كله لأ العيال الصغيرين يحبوك لأني كنت أحبه حخصهم بالهزم وعارف ايه ظروفه كل ما تكون زا كرة قوية تلاقي دي تخلي الناس يحبوك تقابل واحد تقول له ايه عملتوا ايه في القضية الفلانية وانت عملت ايه في تحكاية الشاقة الجديدة اللي كنت هزا خدتها وانت عملت ايه في الامتحان وازاي ابنك فلان والولد اللي كانت حينه متعورة دي عمل في ايه والنظارة بتاع الفلان تلاقي الناس مبسوطين لنك انك انت الزاكرتك قوية واخذ لك من كل حاج لكن اللي الزاكرته بعيفة حتى واحد مثل واحد ينسى يقول له الباقيه في حياتك مذاكره صباح واحده خلتها تعين ينسى يقول لها يا بركه انهم في السلام او يقول لها مبروك اللي ربنا ادك عيل في كلمات صغيره كده تقدر تكتب بيها محبة الاخرين يا ريت تاخدوها تدريب في مجاملة الناس وفي كلمات المحبه اللي تقولوها للاخرين في ناس المجاملات بتاعتهم تزيد عن كده يعني مش شمهو مبروك ان جبته عايل نقول مبروك ان جبته عايل وجه التلسلة والضريب وخدوها وخطوها على زد في حاجات تزيد كده شوية لكن مش كل واحد يقدر يعمل كده في الظروف الحاضرة يعني مش كل جهة معظم الدار كنّا الله يحاسبوني بالحقيقة. يعني يكون عندي مخطايا كذا، أنا مخلص. نعم. عيش ذاكرة قوية من جهة احتياجات الناس، ولا عيش ذاكرة قوية من جهة أخطاء الناس. يعني يقولوا لك فلان، تقول اه مش فلان اللي وقف في الموقف فلانه ونخبط مش فلان اللي عمل كذا مع اخوه ولي عمل كذا مع ابن همه مش فلان اللي فكر خطوبة بتاعة البنت السمن اللي فاتت ويبقى ما عندكش زاكرة غير العيوب الاخرين ياريك يكون زاكرة تضعيك بالنسبة لاخطاء الناس امسى اخطاء الناس امسى انهم زعلوك في كذا انت انهم غلطوا في كذا ولا تذكر للناس اخطاءهم هتكثر محطة اشتقاب واحد تقول له اهلان ازاي كفلان انت خرجت من السيكلي انت دي ما تتقالش دي ما تتقالش تحكم في ذاكرة من الذي ينساه وما الذي يتذكره؟ يتحكم في ذاكرته من الذي ينساه وما الذي يتذكره؟ وما الذي يتكلم عنه؟ وما الذي يخدم عليه ببعض خطوم كأنه يعرفه؟ كأنه يعرفش اكتب محبت الناس بالطريقة دي. اكتب محبت الناس بالطريقة دي. يريد ايضا تكسب محبة الناس روحيا مش بس اجتماعيا تساعد كل انسان على حياة الروحية واحد تجيبه اجتماع واحد تلسكه بأس اعتراف واحد تهديه كتاب او نفضة لطيفة نافعة لخلاص نفسه واحد له نصيحة قوية تساعده في حياته او تقوله كلمة منفعة يفتكرها طول عمره وانت لقي الناس يحبوك يحبوك لانهم يشعرون ان حياتهم بتنتفع منك وبتستقيم على يديك وانك بتقول لهم صوف الله على شرط انك انت لا تقيم من نفسك معلما او لا تقدم المصائح في كبرياء او في حدث نفس او بشعور انك انت فوق والناس تحت او انك انت مختبر وهم لسه جداد في الطريق الطريقة دي مجمع من, من ضمن الاسياء التي تجعلك تكسب محبة الناس تواضعك للناس تواضعك للناس كلم كل انسان بغير رفع باسلوب لطيف، بكل حلو كلمه انت تحت وهو فوق وانت صغير وهو الكبير ممكن تكسب محبة الناس باسلوب المخاطبة تختاري لما تقول واحد على رأيك او تقتل اذا ما تقول واحد انا فكر كلمة جميلة انت قلتها الزمان وقلت كذا كذا انا الحكاية دي امبصدت منها قلت يقول يا فكر الكلام اللي انا قلته من الزمان ويقع مصرور ممكن, ممكن تقنع واحد من كلامه مش من كلامك تقنع واحد من كلامه مش من كلامك تقول له حلو او كلمة اللي انت قلتها دي وتخدت دي اساس اخناع تقول له انا عجبني العبارة في كلامك العباره الفلانيه ليه ما تستخدمش دي كلامك ده مع مناقشاتك مع الناس انا عجبني في كلامك العباره الفلانيه الموضوع اللي انت اللي بتقوله فيه نقطه حلوة خالص انك انت قلت كذا كذا كذا اثناء الحديث فلان نفسه رد وقال له ايوه ده. وممكن يتنازل عن كذا راء لان اجل انك انت قلت له كلمة دي اكتب الناس اكتب الناس كتاب يقول رابح النفوس حفيه عايز تمشي في المحبة خليك رابح للنفوس في واحد تربحه بكلمة واحد تربحه بعبارة التشجيع وواحد تربحه بعبارة التعازية وواحد تربحه, تربحه بالثقة عنه خصوصا العيال الصغيرين زي واحدة ست كرمي وتقول لي صلي لابني علشان الولد ده شقي جدا وعفريت قلنا لا ده ده تاوه ولا حاجه ده بس زياده نشاط وسبت عليه الودان تواد عاد انا مبسوط منك الولد ده بس لقى واحد ينفس همه كل يوم تصحى بشيل مستنتين وتزيته على الايدين ومش رايح حد يقول له كلمه طيبه اذا اردت ان تحب الناس لا تثقل عليهم ده فوق طاقتهم في ناس يطلبوا طلبات فوق الطاقة واحد يقول انا بحب بابا جدا ويطلب طلبات من ابوه لازم تخليه يستلب بلوش او ستة تقول انها بتحب بولها جدا وتطلب منه طلبات تخليه يخش البيت من طلباته ظروف الآخرين ولا تشكل عليهم وما تطلبش منهم صلبات فوق صاقفهم ما تطلبش منهم صلبات فوق صاقفهم بل جائز هم مشاعر وانت تقول لا لا لا انا مقدر ظروفكم وانا عارف انكم مش قادرين ايلا احض تخليك بالشكلة كل ما يكون الانسان خفيف على غيره الناس يحبوه لكن اذا زلثت كل ثقلك على الاخرين بايه بقى زي الام اللي عايزه ابنها يقعد في البيت ده متكذب كده ولد لا يروض ولا يتحرك ولا, ولا يزعق بتطلب منه فوق ما يطيق بتطلب منه فوق ما يطيق او ام عايزة بنتها ما تحضرش الاجتماعات ولازم تيجي في البيت من الساعة كذا طب يا ماما الاجتماع ده مش قادر عليه انا قلت كده انا قلت كده في ما تنفعل في ساعة ايام او عايز تحب الناس لا تتدخل في حياتهم الخاصة تدخلا يتعبهم زي ايه مثلا زي واحد غاوي أخبار من ما يقابل واحد ينزل فيه أسئلة عن خياته قابل سنين وقالت إيه والموضوع الفجان في إيه في إيه فيه إيه وعملت إيه ورحت فيه وجيت منين بطريقة صعبة تخلي اللقصاده مش قادر يقابله لأن من ما يشوفه أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة بطريقة كثيرة كثير أيضا من الفشل في الزواج يكون نتيجة الاسئلة من جانب الرجل او من جانب المرأة بتفاصيل متعبة وعملت ايه وقلت ايه وتكلمت ايه وايه ثاني واتأخرت ليه وكنت فين ومش أطولة بطريقة صعبة اجعلوا حملكم خفيفا على الاخرين اجعلوا حملكم خفيفا على الاخرين لا تدخلوا في اسرار كل احد لا تحاولوا انكم تقوموا بموقف المحققين مع غيركم خليكم لطفاء. خليكم لطفاء. قدروا ظروف الناس ايضا انا اقول لكم كلمة بسيطة قدروا ظروف الناس طب احنا في ايام انسحنا دلوقتي الوقت بتاع السنوية العام وتلاقي واحد يزور بيت واحد ثاني وينزل كلام والوضع يزاكر مش عارف يزاكر لأن ظهر هبط عليهم من حيث لا يعلم وابتدى بمناقشات وكلام وغيظ أخبار وحكايات والبيت دايح ومفيش وشع وكلام تقدير ظروف نات مجيس أو يكون فيهم سحنات سماوية عامة وناس فتحين الرديو وفتحين التليفزل بالطريقة تخلي الهدني بكير الفتى واحد حاصل ميكروفون ميكروفون ومسمع الشارع كله ايه الحكاية اللي ذاكر يذاكر واللي ما يذاكرش دي امور ما تكلمناش طب واحد عيان وعايز ينام وما يجدناش برضه خليك لطيف لا تثقل على الناس بأثقال لا يستطيعونها ايضا تريد ان تحب الناس قدم لهم قدوة صالحة في حياتك الخاصة قدوة صالحة بحيث حيث انهم يرون الفضيلة فيك ويرون روح الله فيك ويرون كل صفة صالحة واضحة في حياتك ومن الناس يحبوك حتى دون ان تتكلم لكن المحبة انك انت تاخذ محاضرة عن المحبة لا خليه عملي في حياتك عملي في حياتك ايضا على كم في المحبة لازم تعرف ايه قمتها يكفي إن الكتاب يقول الله محبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه يكفي إن الكتاب جعل المحبة اكثر من اليمان الذي ينقل الجلال وقال إن كان لي كل الإيمان حتى أنك الجبال ليس في محبة ثلاثة شيء ولكن مفتوك فيها المحبة الظاهرة النقية التي هي صورة من وجود الله في الهنسان كل سنة ونصفيدين إحنا في عيد حلول الروح القدس بكرة شاء الله بكرها سترة شوية سماسات بعضهم من ال من الزيتون وبعضهم من كنائس القاهره لأول مرة في تاريخ الكنيسه منذ عدة تذكرون يحصل الحكايه دي احنا نسقف لما ينجحوا طب ما ده شيء كبير طب ان شاء الله لكن كويس ان احنا نسالكم ونطلب ان روح الله القدوس يعمل في كل واحد من اجل حياته الروحية ومن اجل نمو الكنيسه ولربنا النبذ الداهم الى جدا